بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكريم خلق الإنسان بين العلم والقرآن عزيز المشاهد إحنا اليوم ما قاعدين نتكلم رقائق أو تربويات أو أدب وشعر هذا موضوع علمي المشكلة في الموضوع العلمي هو التبسيط أنا على يقين أن ضيفي اللي راح يكون معاي في هذه السلسلة لهذا الموضوع الحساس الذي يبنى عليه شك وإيمان وتصور واعتقاد صحيح ليس فقط عن وجود الإنسان في هذا الكون بل عن الكون والإنسان والحياة وما قبل الحياة وما بعد الممات القضية متراكبة ومتكاملة في الموضوع أرجوك ركز معاي وضيفي إن شاء الله أستاذ الدكتور صبري الدمرداش يكمل معانا يا دكتور حلقة أمس كانت بين النظرية والمنظر تكلمنا عن الماديين الذين يتكلمون عن أصل الإنسان كرد وتكلمنا عن دارون وحياته اليوم يا دكتور راح تتكلم لنا كما اتفقنا عن مناقشة مصادر النظرية الخمسة اللي قلت عنها هل مش تقصد مش النظريه هل أنت تقصد من مناقشتك لها الهدم والتحطيم أم ماذا أنا أصدي إحقاق الحق ليس لي رغم مسبقة في هدم الركيزة أو إقامتها كل ما أرجوه أن يوفقني الله إلى إحقاق الحق بإذن الله إن شاء الله <تصفيق> الركيزة الأولى انبثاق الحياة من اللاحياة انبثاق الحياة؟ من اللاحياة حتى تركز معي المشاهد انبثاق الحياة من اللاحياة أول ركيزة من ركائز نظرية داروين آه لنظر الركيزة الأولى ميثاق الحياة من الحياة منين جاب دارون هذه الركيزة؟ جابها بثلاث مصادر أساسية أول حياة في نظرية اسمها نظرية التالو للذاتي أو التكوين التلقائي وهكلم عنها الآن ثاني شيء إن فعهده كان ينظر إلى البكتيريا بأنها تكون من مواد غير حياة تالت شيء كان يعتقد دارون وله العظل في ذلك إن الحياة بسيطة الخلية دي بسيطة لأنه زي ما قلت في الحلقة الماضية ان الميكروسكوب اللي كان مشتغل بيه ضعيف كنت تكبيره مئتي مره مع ان في فيل دائم ميكروسكوب الان كنت تكبيره خمسة مليون مره فرق جبار وشاسع نيجي للايه نيجي للمصدر الاول نظريه التوالي للذاتي او التكوين التلقائي النظريه دي كانت سبب في الحاد كثير من الناس على مدى قرون متتابعه ومتعاقبه ايه فحوها ببساطه بساطة بيقولك ان الكائنات الحيه يمكن أن تتولد بأشياء غير حية تولدنا ذاتيا في وجود جوهر نشط المية والهواء أو الاثنين سوا المية والهواء أو الاثنين سوا ممكن يخلقوا حاجة حية آه, آه. دي جوهر النصري أرست أرستو أمن بذلك وهي موجودة منذ القرون وصلت عهد مين عهد ضرور إيه الدليل على ذلك من وجهة نظر هذه النظرية آه. أقدم ثلاثة أدلة هم آه هم أدلةهم هم أدلتهم هم إن الحياة تنبثق من لا حياة آه يدليتهم أحد نم... أدمتذبز واحد, واحد. قال لك بقاية طعام سيبها ست البيت بسواطق بقاية طعام في الصلاة ولا في المطبخ تيجي بعد يومين ثلاثة تلاقي تلاقي حشرات فالحشرات يتولدت من بقاية الطعام ده كلامهم صحيح آه دي... الناس تشاهد هذا الناس يعني. تشاهد هذا بس العلم له رأي آخر نمرة اثنين عندك صوامع الحبوب والغلال والقمح والحاجات دي كلها حيث توجد صوماء للغلال أو للقمح م. والحنطة الحاجات ديت تتولد الفرن وحشرات أيضا فيها آآ آه آه وتولد الفرن نعم نعم. وبعدين ثلاثة حاجة قال لك الدود اللحم لما يتعفن وبيتحلل م. وبيفسد يتولد منه ايه؟ دود دود ما جاء من الخارج معنى طلع من الداخل هم كلامهم هذا كلامهم يعني هذه المظاهر جعلت المظاهر جعلت وغير كده قالوا ايه بقى قالوا يعني قمح زائد خرقه باليه من الثياب في وجود جو من الاكسجين ورطوبة ممكن يولد في وقالوا الذباب لما يموت إذا اختلط به العسل فإنه ممكن ينتج لنا ذباب ده كلامه فدي إيه من تصدى لكامنا بقى من تصدى من تصدى لهذا نعم لأن الزباب قرون عديدة ما سيطرق ودي تفتن سبب في إلحاق كثير من الناس مم. معروف كده نظير التالي للذات أو التكوين تلقى بونتس جنوريشان ثوري دي سبب في إلحاق كثير من الناس على مدى متعاقبه ما دام الحياة بتتولد من اللاحية يبقى زي ما فيش خلق, خلق. جاء اتنين من عباد الله جندي من جند الله والله جنود اللي أعلمها اللي هو فرانشيس كوريدي في إيطاليا ولويس لويس في فرنسا فرانشيس كوريدي قال إيه؟ قال وجود الخرقة البالية من الثوب مع القمح لا يمكن تولد فراد هذا مين؟ ده فرانشيس كوريدي والذباب والذباب اللي اختلط بالعسل لا يمكن تولد ذباب. وإنما اللي حصل فيه ذباب حي جه حط على الذباب الميت مع العسل وكان معاه بيض بيض جايبة من مصدر آخر البيض اتحط على الذباب الميت قال ليت الذباب ميت والعسل جي في الفترة معينة فأس ويكون لدينا الديدان فالديدان جت من مصدر من خارجي آه. ولم, تجد من ولم تأتي من الذباب إيه؟ نفسه وكذلك اللحم عندما يتفسخ ويتحلل فبيتولد صعية دود بس الدود دي لم يتولد من اللحم الميت وانما بنفس الطريقة الذباب جاب بيض ووضع عليه والدود دقيق لا يرى ولذلك الشخص العامي يقول لك ده تولد منه لما شفش البيض أصلا فعندما يفحص البيض بيتولد بيت منه ايه هذه الديدات. إذن فرنسيس كوليدي قضى عليها إيه؟ تماما تماماً تماماً. جاء ع... ولا في أيام خالدة في تاريخ العلم يا دكتور محمد. أيام. اليوم اللي جليل يوقف فيه فوق برج ميزل بإزاء المائل وأثبت أن الجسم الثقيل والجسم الخفيف ينزلان معا في نفس اللحظة بغض النظر عن الكتلة. ده يوم خالد في تاريخ العلم وكان عمره كام سبعة عشر سنة من أيام العلم الخالدة كذلك. يوم أعتبر وكان يوما مشهودا يوم 5 مايو 1865 لما باستير وقف أذمه أمام قضاة أكاديمية العلوم في فرنسا فرنسي, فرنسي, فرنسي طبعا دي. وأثبت صلت وهي هذا باستير وأثبت أمام قضاة أكاديمية العلوم في فرنسا 5 مايو 1865 بالتجربة الشهيرة لدائي الخوض في الدرأه جل اللي على شكل حرف S ماسك الدرأه دي تقربة خليدة في تاريخ العليم أثبت بها أن الحياة لا تنبثق إلا من الحياة وتولد نفس نوعها وتولد نفس نوعها وده أصبح مبدأ أساسي في علم البيولوجيا على مطل التاريخ منذ بستير وبناء عليها طلعوا لنا المعلبات فصلوا الهواء. نعم وحفظوا الطعام ولم ينشأ دود ولم فيه ينشأ في سؤال كنت عاوزك تسأله اللي هو الإنسان لما بيموت آه. الدود بيأكل الجسد الإنسان الدود دي قالوا منين الدود اللي هذا جاء بعد الفاصل دكتور. أعزائي المشاهدين سألني أحد الأخوة في الاستوديو قال لي محمد انتوش قاعد تسولفون عنه انتو قاعد تسولفون عن قضايا علمية أين القرآن؟ أين الحكم الشرعي؟ يا أخواني الحكم الشرعي القرآن يأتي بعد أن يشرح الدكتور نظرية داروين أصل الإنسان قرد أو هو مع القرد من سلف مشترك واحد أو اللي يقولون العلماء بعدين نجي نتكلم عن النتيجة أرجوك اصبر لي أعرف المقدمات يرحم مالديك هايبا دكتور تكلمت عن نشأت الحياة من لا حياة وانتقت الأوهام اللي كانت موجودة ونسخها بستيروس الثاني مين يا دكتور؟ فريشيس كوريدي. طيب بعدين تساءلنا من الدود اللي في جسم الإنسان عندما يدفن في التراب ما جذباب حط عليه بيض ولا من أين جاءه الدود؟ جاء الدود هو جسم الإنسان اللي لازم نعرف عليه عشر تلاف توفيلى. عشر تلاف؟ عشرة تلاف برزيس توفيلى. داخلي. داخلي وخارجي دقيق. بالفيلد أين ماكروسكوب جابوا رمش عين شاب أمريكي وضعوهها قدام الماكسكوب بتاع الفيلد أين ماكسكوب تبين قطعاب من الأغنام والأبقار والجاموس بتعيش في المسافة بين غمد الجفت غمد الرفش والجفت. شيء لا يتخيله عقلك تفضل إحنا نركز الحين المشاهد قاعد يسمع يعني هناك كائنات كثيرة ومنوعة على على الأجزاء من الجسم. على داخل الأجزاء. الخد ده مهما ك. هذا رؤية عينا؟ ما بيحكي لك بالفيديو ده ميكروسكوب. يعني في الفيديو ده ميكروسكوب. ميكروسكوب متقدم جدا جدا مكبر خمسة مليون مرة. خمسة مليون مرة كده راح يشوف. خمسة مليون مرة كده راح يشوف. هنا في الخد ده مهما كان الخد نظيفا. وحل إعدادك أنت مش حل إعداد. أنا شوفت في الفيلم قطعاً من الأبقار والجاموس والأغنام وال... كلها عايشة على خد الإنسان سواء المشاهد يعلم أو لا أو يعلم عشرة ثلاث طفيل داخلي وخارجي فالإنسان لما بيموت بيحصل له ثلاث مراحل مرحلة التيبس م. ثم مرحلة م. التحلل الدموي م. ثم مرحلة التولد التحلل الذاتي أيوة. آه. وتحلل الذاتي ب... تمر بالتحلل الجسدي أصلي تمر بمراحلتين التحال الذاتي ثم تعافى. قبل هذا يقول لي ال الأخوة يقول قل المخرج فوق الجاموس ما جاموس لاح الناس يظنون إنه فعلا جاموس حقيقية يتكلم الدكتور. في حق الجاموس صحيح. تشبه إنه هنالك. مش تشبه. ليش تشبه؟ لا تشبيه بأنه كعالم الحياة يوجد هنا أحياء كثيرة ومخلوقات على على وجوهنا على. أجسامنا على أيدي لما لما كشوف بك بره خمسة مليون مرة. نسحب حقي الجموص البقول الفعل. الناس كمان قد يستغربون. ها. ماي نرجع للإنسان دكتور عندما يموت يتحلل. آه الإنسان عندما يموت مم. الجسد بتاعه طبعا الإنسان عباره عن ذات وبدن. اينا. الذات تطلع على البرزخ والبدن يروح في التراب. نعم. ويتحلل. يتحلل. في 16 عشر عنصر ويرجع للتراب اللي هو 16 عشر عنصر. طيب. وال مراحي. والكتاب الوحيد. اللي قال خلق من طين هو القران الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين فالمراحل الثلاث هي منفه طبيا مرحله التابس وبعدين مرحلة التحلل الدموي ثم مرحله التحلل الجسدي التابس ببساطه شديده لما الانسان بيموت ما فيش تنفس وبالتالي ما فيش اكسجين في الجليكوجين الموجود في عضلات الجسم الميت ف بيطلع وبعدين بيتحول الى حمض اسمه حمض اللبنيك او حمض اللاكتيك وده بيكون سائل لزج بيغلف في العضلات فيخليها تتصلب وزكي يتهبس الميت ويتخشب ويتصلب وبعدين المرحله الثانية بعد كده مرحله التحلل الدموي الاوعيه الدمويه بتتحطم فالهيموجلوبين اللي هو, اللي هو الحمراء بتخرج منها فبيبقى فيه عبارة عن كتل بنفسجيه موجودة في انحاء متفرقه من جسم الميت ثالث حاجه بقى اللي هي مرحله التحلل الجسدي مرحله التحلل الجسدي دي بتمر بحالتين مرحله التحلل الذاتي ودي بتطلع فيه بكتيريا وفي الجاستريك جوسز اللي هي العصاره الهاضمه العصاره الهاضمه دي والانسان حي بتبقى صديقه له بعد الموت بتبقى عدوه أوه. اه هي هذه الهاضمة. العصارات هذه هي عون له في حياتي، الله. آه عون الله في حياتي معولا عليه في مماتي. وتلاقي من اللي بيتحلل الأول الحاجات اللي في عصارات هض... البطن البط المعدة إلى أما القلب ما شاء فيش عصارات هضمية فبيتحلل بعدين م. وبعدين آخر حاجة بقى مرحلة تعرفوا تطلع البكتيريا وتطلع في ديدان صغيرة جدا موجودة في برزيتس موجودة في جسم الإنسان وتطلع. طبعا المرحلة السابقة اللي هي مرحلة التحلل الذاتي بتوفر لها بيئة لا هوئية فينشط تنشط البكتيريا وتفسخ الخلايا طبعا ريحة الميت يا دكتور محمد لا تطاق اي سبب؟ اي سبب الطبي؟ السبب من البكتيريا بتحلل أمين وأسس الأحماض الأمينية فبيطلع منها رائحة انا شفتها لما كنت طفل صغير كان لنا أرض زراعية بجوار المقبرة في البلد رائحة شوف بعد العمر ده كله مشاضر صحة من من أنف الإنسان إيه سببها مهاجمة البكتيريا للإيه للأحماض الأمينية وتفسخها يعني إذا جت الـ الـ جت من داخل الإنسان من داخل الإنسان وممكن وليست... بالخارج في بعض المقابر اللي غير الشرعية بتلاقي بتخل ب وب... في وتلاقي فيها نوع من الذباب ذباب اللحم وده بيضع بيض وتلاقي فيها أحيانًا أقارب وتلاقي فيها أحيانًا مش عاوز اقول بقى بعض المقابر بتجي لها الضباع و... وتاكل جسم الميت عشان لا يدركنا الوقت نريد فضل. امثلة على استحالة تكوين الحياة من اللحياة حتى نكون بالامثلة لا. نشرح احنا الاول قلنا دي المصدر الاول المصدر الاول اللي ضروا نجاب منه ركيزة مبثاق اللحياة من لا اللحياة اللي نزيد طولت ذاتي ودي خلاص ودي بكت ودي بقى فرانسيسكو ريدي في ايطاليا وباستير في فرنسا المصدر الثاني ان البكتيريا تتولد من مواد غير حيه وده طبعا تبين في العلم الان غير صاحب المرض المصدر الثالث كان دارون يحسب ان الحياه بسيطه واقصد بالحياه هنا الخليه الحيه تبين انها اكبر شيء يقع لي تقع لي عين من التعقيد هي الخليه الحيه حلو. أنت عاوز أمثلة بقى؟ أنا أنا أبي حتى المواطن يكون أي مشاهد نبي أمثلة دايماً أنت معروف أنك في التبسيط بالأمثلة. بالضبط. على استحالة بثاق الحياة من اللحية. أو طبعاً. أي هذا؟ التبسيط. ندي أمثلة. المثال الأول عندك الطائرة. افرض ساحة كبيرة فيها خردة. الخردة ديت زي ما اهتبايم من صورة. الخردة ديت فيها أسلاك. وفيها رقاق ألومنيوم. وفيها أي أدي عندك. الأسلاك، أيوة. وفي هنا بلاستيك، وفي ألومنيوم، ودي كلها موجودة بشكل عشوائي في س سا في ساحة. آه آه آه آه ساحة, ساحة. هل يمكن من تلقاء ذاته تجمع وكل شيء في مكانه وتعمل هذه الطير، وتؤدي فونكتشن وظيفه وطير؟ بس لها هدف وغاية وعلة. استحالة. استحالة. استحالة. لابد الأول تمر بمرحلة التصميم الذكي، الانتليجنت ديزاين. والتصميم الذكي لابد من وجود هدف سابق هدف سابق نعم اللي الهدف الغائي نعم الغ... آه الغ... الغائية آه. نعم. فهل يعقل أن شاحة فيها الجناحين في... في صوب والذيل في صوب وال... والحركات في صوب التعقيدات والتعقيدات والتركيب وبتاع... هم على طول تكون لهذه الطائرة ديستحالة هذا المثل الأول قضية الحصى والحجر والماء التي تتكلم عنها دائما ديت في واحد تطوري تركي كبير اسمه يمن أورس قرأته له حاجة عجيبة قوي يقول لك إيه انت لو جبت بركة, بركة مية فيها حصى فيها حجارة وحطت فيها شوية بعض المواد العضية وجبتها مثلا 100 مليون سنة ولازم يجيب لك حاجه عشان يهرب من الخضوع للتجريب مم. عشره مليون سنة هتيجي بعد كده تكونت فيها خليه حيه ده كلام صفصائي كلام هرتقة وعول على الغيب وعول على الغيب وعول... هو شوف نظريه التطور خدت من الزمن عون له تبينه معول عليها ما هدم نظير التطور زي ما ناخد في القانون الثاني في سيرموديناميكس هذا ده... ده القانون هدم النظريه كلها هذا إن شاء الله راح نسمع منه منك بعد الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور أعطيتنا أمثلة توضيحية بالطائرة ثم بغيرها على استحالة بثاق الحياة من اللائحات توضيحا للإخوة المشاهدين. مزيد من الإيضاح دكتور. آه طبعًا بالنسبة للطائرة مش لها مشكل خلية حية عبارة عن نظام زي الطائرة مم. فمش ممكن تجيب مكوناتها. وهب فجأة تكون خليه ادي ادي السبب اللي جبت مثال ليه عشان نوضح للاخوه المشاهدين عندي مثل خطير جدا يا دكتور محمد وهو ايه احنا هنجيب الاخوه التطوريون الاخوه الدروانيون يعني وهم أخوتنا فعلا ان لم يكن في العقيده وفي الايمان فهو نظراؤنا في الخلق على الاقل هنقول لهم هذا برميل. برميل. برميل. البرميل مم. وضع فيه ما تشاء مم. من ماء ومواد اضويه وخمايا وانزيمات وما تشاء <تصفيق> واترك هذا البرميل يعمل بمحض ميكانيكيته واليته دون تدخل هتسيبه كام عشر سنين ماشي احنا مفيد مئه سنه مفيد الف مفيد مليون بليون تريليون، كتريليون، سنكيليون، سيزيليون، سبتيليون، وتيليون، نيفيليون، ديشيليون، نابيليون، كما تشاء. من الأرقام وال وال وال وال كما تشاء. لك مطلق الحرية. أيها الأخ الدرويني التطوري. طيب، هنا هنشوف صورة ثانية. هياحدث انفجار في البرميل. بالذمين مفيد بالذمين في اخر المواد الخام المواد الخام اللي فيه آه. هل ممكن بالعقل يعمل لي هذا الطبيب <تصفيق> يعمل لي هذا الطبيب يعمل لي هذا الحصان <تصفيق> يعمل لي هذا الببر وده من اقوى الثديات <تصفيق> يكاد يكون اكثر قوه من الاسد على فكرة نعم. يعمل لي يعني هذا الفهد اللي بيجري بسرعه 125 كيلو <تصفيق> يعمل لي هذه الجزاره يعمل لي هذا الدلفن يعمل لي هذه الفراشه هل يعقل الحمام دكتور فوق بعد على اليمين والحمام اللي على اليمين نعم هل ممكن يعمل لي هذا التنوع الفرايتي من المخلوطات العضويه وبعدين يعمل لي اساس الجامعات يبوا في الميكروسكوبات ويشوفوا نفسهم في <تصفيق> الذرات الذرات وبعدين تتكون مثلا عناصر معينه زي الكربون والاكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكبريت بدل ما تكون لطخة سودة تعمل لي عقل واعي مدبر مفكر أه؟ وبعدين تعمل لي مثلاً طائرات تعمل لي غواصات تعمل لي نف واضح هل هل العقل يصدق هذا واضح دكتور في الاستحالة لكن أمس ذكرت شيء أعقد وقلت أن هذا من أخطر <تصفيق> يعني ال الاكتشافات وأكبر هدم للنظرية داروين على وهو DNE لازم يا دكتور المشاهد يعرف قصة DNE الدينية دي صورة مم. مبسطة لإن الدين الدين إيه زي ما اتكلم دلوقتي المشاهد هيسمع كلام ربما لم يسمعه في حياته عن الدينية المكتشف أولا دكتور دكتور هو ثلاثة خذوا اكتشفوا الدينية ثلاثة ألف سبعة وثلاثة وخمسين خذوا جاي في الطب والفسيولوجيا على هذا الكشف الخطير أعظم كشف في في القرن العشرين سنة ألف سبعة وثمانية وستين, وستين واتسون جيمس واتسون و فرانسيس وموريس ويلكنز م. اللي يهمني بقى هنا في الدي ان ايه انت دكتور محمد تمثل المشاهدين اه طبعا فيك لاول ايه لاول دي ان ايه عباره عن ايه ما هو الدي ايه, ايه؟ عبارة عن حلقات الخالق سبحانه وتعالى خلاها تتحد مع بعض تتصل ببعضها البعض في سلسلتين وبعدين مدفورتين على بعض زي ضفيره الست بالظبط ضفيرتين ملفوفين على بعض الست اللي عندها شعر طويل اليوم شعر طويل ميه. اه لا اه ما ما ضفيرة. ضفيره سلسلتين عاملين ضفيره, ضفيرة. وبعدين الضفيره ملفوفه بطريقه لا يتصورها عقل بشري ومدفونه في في نواه الخليه الخليه اللي قطرها كم جزء من ميك جزء من مليمتر طيب احنا انا لو سالت اي مشاهد الان ماذا توقع جسم مدفون في جسم قطره جزء بتبين جزء بالملمتر طبعا هيكون حاجة يعني <تصفيق> غير غير غير م غير, غير, غير دق. أبداً. أبدا ضفيرة الدين ايه طلها وده رقم صادم لكثير من المشاهدين طلها مترين وف مترين تعال بقى الرقم الصادم أكثر لو جبت طبعا الدين موجود في كل خلية من خل كل حي كم توجد خلية فيك. انت ده حلو ضعيف لكن مع ذلك برضو عدد الخلايا اللي موجود في الانسان الثمين هو نفس العدد اللي موجود فيه. ماي بقطع نظر عن تريليون خلية. 100؟, 100 تريليون خلية. 100 تريليون, 100 تريليون خلية يعني واحد يعني صفر للتبسيط واحد صفر. يبقى جسم الانسان في كم 100 تريليون خلية. تريليون إيه خلية. كل خلية فيها اللي إيه؟ لو لو جبنا الدين إيه اللي موجود في المتر اللي هو وجبنا الضفائر وربطناها بعضها مع بعض مع بعض مع بعض آه. هيطلع لي شريط طوله رقم مفزع اكبر ها عاوز طول الشريط ده كام يعني طول الشريط على ما ادري بابا دكتور شيء مهول هو لان قاعد تكلم عن التريليون طبعا تريلون. طبعا طول الشريط ده يا أخي الكريم أكبر من بعد الأرض عن الشمس 1333 مرة يا دكتور. شيء لا يصدقه شيء يعني أنا أتوقع تقولي يلف الكرة الأرضية مثلا لا اللي بلف الكرة الأرضية مرة طوال اه. هو حجم الشريط طول الأوردة والشريط اللي بجسم. لو خدنا إنسان وجبنا الشريط والأوردة وربطناهم مع بعض هيطلع لي شريط طوله بالضبط 100 ألف كيلو م 100 ألف كيلو محيط الأرض كم 40 ألف إسم 100 ألف على 40 ألف إذن طول الشرايين والأوردة في جسم الإنسان يلف في الأرض مرة ومرة ونصف. متروس حسابياً و. حج طبعاً. طبعاً. طبعاً. خلاه في الدين إيتان. الدين إيه؟ الدين اللي أنا قلت الشريط طوله كم؟ خيالي دكتور. ها؟ والله العظيم خيالي. ده لسه اللي جاي اللي جاي أكتر. اللي جاي أكتر. ولذلك أنا أنا قلت المعلومات دي مرة في جمع من الناس كله هل له الله أكبر لا يمكن له صدفة ولا تطور ولا مستحيل مين اللي خلى من اللي خلى الدكتور فرانسيس كريك يتخلى عن دارونيته وتطوره و... فرانسيس كريك, و... وتطو... كريك مكتشف الدين إيه؟ لما شاف بعينه هذا الإعجاز الذي لا يتخله عقل بشري استحيلتي والصدفة مستحيل وغير كذا ما نهوي لهو الدين ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نبصة المشاهد، مكتبة المكتبة ديت فيها مليون كتاب وكل كتاب فيه كل مكتبة في ألف مكتبع فيه مجلد كل مجلد فيه ألف في صفحة يبي أذكر كم صفحة مليونية؟ مليون, إيه مليون صفحة. صفحة كل صفحة فيها ثلاثة آلاف حرف اضرب بقى ألف في ألف في ثلاثة يطلع لك الدي إيه فيه ثلاثة مليار حرف؟ الدي إن إيه؟ الدي إيه؟ الواحد؟ اللي, اللي في النواة اللي في, اللي في خلية قطرها جزء من جزء من مليمتر. وعلى فكرة هو دي اللي مخلي محمد العوضي محمد العوضي ومخلي صبر الدبرداش صبر الدبرداش ومخلي الأخوة المصورين في الاستوديو ومخلي كل البشر هو ده يعطيه شهود تكوين ده هو ده هو جايب لون عنيك ولون بشرتك وطولك وعرضك وخصاصل اللي بيديك وخصاص خصبة لجيل الإنسان طيب المكتبة دي زي ما قلت فيها كام؟ فيها ألف كتاب كل كتاب في كام؟ ألف صفحة صفح. طيب وكل صفحة فيها كام حرف تل ت ثلاثة حرف وبق مش العدد واس كل حرف في مكانه لو شلت حرف مق... فالحرف أربعة A وال G وال C لو شلت حرف يعني محمد راقودي ثلاثة A A A A A وبعدين G صبر الدبلاشة 2 A وبعدين واحدة جي. حل لو حل شلت الانت... حرف في و... مكان حرف يبقى مش الشخص مش شوف حرف تعالى بقى تعالي بقى نشوف عدد الدين ايه قلت دي كم حرف تلاتة الحرف لما تيك ترى الحروف دي افرق كذا بتاع على شريط من أف... يقولوا لي في, ال... في الاذن الله يخليك انت وصبري لازم تفصلون هذا الكلام بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين الدكتور يثبت دكتور صبري الدمرداش بأن التعقيد في جزء الـ DNA اللي في جسم الإنسان أكبر دليل على عدم صحة نظرية دارون في التطور وعلى عدم صحة مبثاق الحياة من اللاحياة نستكمل الدكتور أن نعم نعم هنقول لدي إن إيه؟ عبارة عن أكام حرف تلاتة مليار حرف نفرض إن أنك حبيت تكتبها على شريط من الورق تجد الشريط من الورق ده سبحان الله حاجة فوق تصور العقل البشري يمتد من القطب المتجمد الشمالي وحتى خط الاستواء وده كله فين في كل خلية من خلاياك أنت وعجيزي المشاهد عجيب. في كل خلية بقى. طبعا وبعدين تعال لو حبيت تقرأ هذي الأحرف اللي هي ثلاثة مليار هتاخد قرأت إيه بعدين جي سي تي هتاخد بين الحرف والحرف كم والسنة ثانية والسنة هتستمر عشان تكمل ثلاثة مليار حرف فصل زمني مقدارها كم الأول بدون أكل بدون شا متواصلة بدون متواصلة لاكل ولا شرب ولا نوم ولا أي شيء لمدة كم كم شهر بس أي شهر هذا وين آه, آه طب كم سنة خمسة عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين مئة سنة عشان تقرأ جوزي البروتين هرمون الأنسولين اللي بيخلّاو دينه بيقرأ في بدو ثانية جزء من مليون البليون جزء من الثانية. يا سلام. و... و... والله يا رب أشهدك أن يعبودك وحدك لا شركة لك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. سبحانه. طبعًا سبحانه. مش ممكن. مش ممكن. هو المجادلون أصولهم لا يعلمون. هو لو عنده المعلومات دكتور فرانسيس كريك. إيه اللي ردوا للإيمان؟ إنتشافوا الدين إيه؟ نعم. ولذلك المجادلون بغير علم ما لنا شغل بيهم. هذا بالنسبة للدين إيه؟ آه. تعال لسه. الدين إيه عبارة عن كم حرف تعتبلها حرف. وإنت في كم خلية؟ مئة تريليون خلية. اضرب مئة تريليون في ثلاث تلاف حرف. يطلع ثلاثة ضرب عشرة أو ستاتة وعشرين يعني ثلاثة وعن منها ثلاثة وعشرين صفر يعني عبارة عن تلتميت مليار تريليون جزء اضرب شوف ربنا خلق البشر قديه على فكرة معروف عدد تقريبي لعدد البشر من أيام أبونا آدم لغاية الآن تتوقع كام عدد البشر كله اللي مات كام واللي عايش كام اللي عايش طبعا ستة مليار فهدوه ستة مليار اللي مات كام من أنهار أبونا آدم وقبيل أربعة وسبعين مليار أربعة وسبعين ألف مليون بدأت اللي ماتوا زائد ستة يبقى كام؟ تمانين ما تيجي تضربها يطلع النتيجة في كل إنسان أربعة وعشرين احفظ الرقم كويس مرفوعة مرفوعة أربعة ضرب عشرة مرفوعة لقس تاتة وتلاتين. يعني أربعة وعشرين والديشليون ايش يا دكتور؟ الديشليون واحد يعني منه 3 و 3 صفر يعني تحط واحد ودانك تحط أرقام لغاية ما توصل مثلا جمعية كيفان ولا جمعية الشامية ولا, ولا أي سوق <تصفيق> ولا أي سوق قوتيجي شيء لا يشطدقه عقل والعدد مش الأرقام المهولة اللي أنا بقولها للمشاد يعني منبهر بينها مش كده وبس ده بترتيب ونظ... ونظام معين في كل ده فيه كل ده في جه... جزء مجهري لا يرى إلا بالماكنسكو ملكتروني مين العمل اللي, اللي كبر كم كمكس؟ مين اللي خمسة بالمية الميكروشوكولا النص بالمية مرة الله. أو بالفيلد آي آل الميكروشوكوب خمسة من اللي مين اللي خلق؟ مين اللي صنع؟ مين اللي هو كون نفسه وجاب التلاتة بالله الحرف وعطوه بنفس الترتيب آه الله ساء يحكمون والله الله ساء يحكمون أنا وأنا بقرأ مثل هذه يفزع قلبي وققر بالإمان هناك إله للكون إلازة زمن كتفي في كتاب هذا بالنسبة للتعقيد الدياني الخلية ليس فيها تعقيد؟ ده الخلية يقول العلماء أول الخلية عبارة عن جزء من مليون جزء من مئت جزء من مليمتر فيها أكام بروتين فيها مليار بروتين آه. أدف الخلية هي م. أدف الخلية هي مليار بروتين آه. مشكلة ضربون إيه آه. في الميكروسكوب اللي استخدم إيه, إيه؟ كان عبارة عن إيه كون تكبره مئتية مرة لكن ما كانش شيء يفعله السطح. دلوقتي أكبر تعقيد تقع عليه العين هي ال الخليج. هل فيها هل فيها محطات فيها محطات؟ هل فيها مصانع فيها مصانع؟ هل فيها بنوك معلومات فيها بنوك المعلومات؟ هل فيها برقم رقابة فيها برقم رقابة؟ هل فيها مخازن فيها مخازن؟ هل فيها طرق للنقل فيها طرق للنقل؟ هل فيها شبكات اتصال فيها شبكات اتصال؟ هل فيها أبواب فيها أبواب فتحت عشان يعني تسمح بالدخول وفيها أبواب شكرت عشان لا تسمح بالدخول فيها الخلاص ما لعين رأت ولا أذن سمعت كون والله ولا خطر على قلب بشر كون ها كون كون شوف أقول لك على حاجة التعقيد الموجود في الخلية م. لو كبرت كتر الخلية اللي هو جزء من 100 جزء من مليمتر وخليته مثلا 20 كيلو م. زي ما نيويورك م. شوف التعقيد اللي موجود في مدينة نيويورك م. الخلية التعقيد اللي فيها خمسة مليون مرة ضربها ضربها واللي قو إيه عبارة عن إيه حجم قطر, قطر, قطر أشوف دي برضو صورة تانية للتعقيد الموجود في الخلية م. ونشوف صورة صورة بعدها الزحام في مدينة نيويورك السيارات م. السيارات آه شوف هنا ممكن يحدث فوضى نعم لكن الخلية فيها زحام أشد من ذاك لدفاع مليار ولا فوضى ولا فوضى وبعدين في نقطه خطيره ازاي ازاي مثلا هرمون الانسولين عند اللي عندهم سكر شفاهم الله وعفاهم بيعرف طريقه قال لك ايه بقى اي ما هو الهرمون عباره عن بروتين والبروتين وحد البناء والحمض النووي ادي, أدي جزيئ الانسولين شوف برضه الدقه دكتور محمد واحد وخمسين حمض اميني عباره عن جديله شريطين ده 30 وده واحد وعشرين نز... نظام ايه؟ ده انت لو شلت شوف لو شلت التالتة حطيتها مكان التانية وجبت التانية مكان التالتة ما عادش انسولين ولا يوم بوظفته فيه سبات نسبة سكر في الدم والمريض يحصله غايبوب ويموت يا سلام يا دقة سلام. ما بعدها دقة طبعا وهذا س... يعمل لا اراديا وانت نايم آه. طب بدي بي... أقول... لا في فينا فينا اشكالية كبيرة جدا ازاي الهرمون ده بيعرف الخلايا اللي رايح لها والبروتين بيعرف ازاي يروح لها لك ايه انت ما بتبعت رسالة الواحد لازم على الخطاب تحط اربع حاجات اسم المرسل اسم الـ المرسل اليه والعنوان وسمى الرقب البريدي جزء البروتين جزء البروتين عليه كل هذه المعلومات هو بيكاوم من احماض امينيه والاحماض اللي تجد في الطرف بتاع البروتين او بتكلم عن جزء ايه حاجة جزء من مليون جزء من مليمتر. عليه ضقم علي البريد بتاعه اللي هو عبارة عن ساعي البريد السواء بتاعه لبقوله روح لحتة الفلانية ومع ساعي البريد ومع ساعي البريد ومعها دي لا دي إلهي الله سبحانك وتعالى يا رب رسول الله. من كل قلبي والله أكيد يا دكتور عندك أشياء أكثر لكن بإذن الله في الحلقات المقبلة شكر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته